الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على تمان الاكملان على خير خلق الله يجمعين وعلى آله وصحبه ومن ثار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين أما بعد سيقول المصنف رحمه الله كتاب الديات الديات جمع وهي المال الذي يُعطى للمجنية عليه أو لغليه بسبب الجناية وبناء على ذلك تكون الدية عبدا عن الجناية وهذا في حالة العفو عن القصاص وكذلك أيضا في حال الخطأ وسبه العنق وذكر المفسر رحمه الله هذا الموضع بقوله كتاب الديات وذلك لكثرة أبوابه وتعدد مسائله واختلاف أحكامه ولذلك يعد العلماء رحمه الله بالكتب في المادة الكثيرة ونظرا لأن الديات منها ما يتعلق بالأنفس ومنها ما يتعلق بالأعضاء وهناك أمر مستطبع من أروش الجناية التي تقدر فيها الجناية ويكون ليس هناك ولا يكون هناك تقدير من الشرع بالجناية وكل هذا يذكر العلماء رحمه الله في كتاب الدياث وأول العلماء النبية هي المال الذي يغطى للمجني عليه الذي يعطى للنجنية عليه أولية وهذا استحقاق شرعي جعله الله ضمانا للتلف الحاصل بفضل الجناية وقد جعل الله عز وجل عن الجنايات إما أن يكون بالقوض فيفعل بالجاني مثل ما فعل بالنجنية عليه وهذا يختص بالعمل كما تقدم معنا. وإما أن يعفو المجني عليه وحينئذ يكون هناك الضمان بالأموال فقد يعفو بدون مال وقول العلماء رحمه الله في الدية إنه المال الذي يعطى للمجني عليه أولية لأنه إذا جني على شخص ومات لا يمكن إعطاء المال والدية للبيت المقتول وإنما يعطى لوليه وهم رفته من بعده فقوله رحمه الله كتاب الديات أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بديات الأنفس وديات الأعضاء وما يبحق بذلك من أروش الجنايات والأصل في هذا الباب كتاب الله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى أوجد الدية في القتل فقال سبحانه وتعالى في قتل خطع فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فأمر الله فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فنسى الله عز وجل على لزوم الدية وهذا النص يدل على لزومها في الأنفس وأما بالنسبة للأعضاء فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأعضاء والأطراف حديث يعتبره العلماء رحمه الله أصلا في ديات الأعضاء والأطراف وهو حديث عن ربن حزم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عامله رضي عاملا له رضي الله عنه وارضاه فكتب له مقادير الديات في الأعضاء والأطراف بعض الأعضاء والأطراف وأجمع العلماء رحمه الله أيضا الاعتدال هذا الأصل وهو الدية في الأنفس وفي الأعضاء وأما بالنسبة لتقدير هذه الدية وبيان ما يجد في النفس وفي الأعضاء والأطراف فالعلماء رحمه الله يبحثونه في أبواب متفرقة من هذا الموضوع وفي تاب الديات يبدأون بالأنفس أولا لأنها تختلف ديات وعلى حسب نوعية النفس النجني عليها صراعا كانت الجناية جناية عند أو كانت الجناية جناية شبه عند أو كانت خطأا أو جاريا مدرى خطأ عندما يقول به وعلى هذا سيبدأ المصنف رحمه الله أولا في, في بيان لزوم الدية وتقرير هذه الدية ثم بعد ذلك يفصل في أنواعها وعلى من تجد والأحوال التي يتحمل فيها الجاني الدية بنفسه والأحوال التي تتحمل فيها العاقلة عنه جنايته مان. قال رحمه الله كان كل من أكلف إنسانا بمباشرة أو سبب الذي ديته كل من أثلث إنسان كل من ألفاظ العموم كل من أثلث إنسانا بمباسرة أو سبب لجمته ديته طبعا هذا الحكم فيه عموم وبناء على ذلك كل من جنى جناية أوجبت هذه الجناية ذهوق النفس وقتل النفس المحرمة فإنه يجب عليه أن يضمن البيئة سواء كانت الجناية بالسببية أو كانت بالمباشرة وضينا أن القاتل إما أن يقتل مباشرة كمن أرجع شخصا فذبحه بالسكين أو أطلق عليه النار فقتله هذه مباشرة أو سببية مثل ما ذكرنا كما لو دفعه في بئر او دفع حائطا عليه فقتله او في ذلك من صور السبدية التي ذكرناها كل من اكرف انسانا طبعا يشترك في هذا الانسان أن يكون له فرمة عن الضوابط التي ذكرناها بمباشرة كما ذكرنا في الصور التي يفقن فيها بان القتل قتل مباشرة او سبدية بحيث فعل فعلا أصدى إلى القتل لا على سبيل المباسرة وإنما كان موصلا إلى القتل كما ذكرنا في الإلقاء من شاهق في زريدة فيها أسد أو أنهشه حية واحد ذلك من الصور التي ذكرنا فيها القتل السبدية لزمته ديته الضمير عائد إلى القاتل ولما قال كل يشمل العاقل والمجنون فلو ان المجنون قتل فاننا نجعل قتله خطئا ونلزم ذلك المجنون نلزم اولياءه الديه على التفصيل الذي ياتينا في قتل في عقل الصبي والمجنون فإن عند الصبي والمجنون خطا ويجب فيه الضمان كما سنضينا إن شاء الله تعالى ضينا المصنف رحمه الله عظمت هذه الشريعة في صيانة الأرواح والأنفس أن يجنى عليها حيث أوجبت ضمانة الجناية والتلف الحاصل يستوي أن يكون القتل عنده أو يكون خطأا فلو أن انسان ساق سيارة فدهس شخصا خطأ دزمت هدية لو أنه ركب معه شخص ثم انقلبت السيارة وكان هناك سببية انقلابها بإهمال ونحو ذلك دزمت هدية فإذا كل من أثلث بمباشرة أو سببية فإنه يرضى لغمان ما أثلث نعم فإن كانت أنذى محظى ففي مال الجان حالة ألفال التفرير فإن كانت الجناية عمدا نحظا ففي مال, الجنا ففي مال الجان حالة أي تجد الدية ففي مال الجان حالة فهناك شكمان الحكم الأول أن من تعمد القتل وعفى اولياء المقتول عن القصاص لجمه ان يدفع الدية هذا الحكم الاول والحكم الثاني ان تكون هذه الدية حال لنقدم وايضا هناك حكم ثالث وهي انها في مال الجاني دون عاقبته فاذا حدنا ثلاثة احكام الحكم الاول لزوم الدية في قتل والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقاد وإما أن فدي فدينا عليه الصلاة والسلام أن القاتل المتعمد ما يقتص منه أو يدفع دية المقتول وهذا نحمل إجناع بين العلماء رحمه الله ثانيا أن هذه الدية حالة يعني يجب عليه أن يدفع ثورا وهذا الإلزام نبني على أن الأصل في الجنايات والإطلافات أنها تكون خاملة لو أن شخصا كسر زجاج بيت او كسر نافذة بيت فإننا نقول له اضمن هذا الزجاج واضمن هذه النافذة ثورا ليس هناك تأجيل فالأصل في الضمان أنه يكون ثورا لأن حقوق الناس مضمونة والتأخير والمماطلة ظلم لأصحاب الحقوق وتعطيب لمصادقهم ولذلك يجبن بجفعها فورا وهو المعنى قولي حالة لكن سيأتي إن شاء الله أن دية الخطأ مؤجلة وفيها القضاء الخلفاء رضي الله عنه فهذا مما تشترك فيه دية العند ودية الخطأ أن دية العند حالة ودية الخطأ مؤجلة فإن هذه الدية الحال لا تكون في مال الجاني ولا ننزل عاقلته بدفعها وأما في الخطأ فإننا نجعلها على العاقلة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى ضينا المصنف رحمه الله ما يترتب على قتل العنف إذا أخى أولياء المقتوب يجب أن يدفع الدية والأصل في ذلك المنصوص التي دي النازل في ثانيا أن تكون هذه الدية حالة وثالثا أنها تكون في مال الجاني وليس في مال العاقلة وشبه العندي والخطأ على عاقلته وقتل شبه العندي وقتل الخطأ الدية فيهما على عاقلتي المخطئ وذلك لأن شره العندي والخطأ قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقبة وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مرأتين من هدين اقتتلا فرمت إحداهم الأخرى بحجر فألا فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة وليدة ععد ثم قضى بديتها يعني بديت المرأة على عاقلتها أي على عاقلة المرأة الجانية وهذا يدل على أن من قتل خطأا فإن عاقلته تحمل عنه فمثلا لو أركب معه أشخاص في سيارته ثم حصل حادث وكان متحملاً لدميع ما في هذا الحادث من خطأ دون الشراك مع غيره وأزهر ثلاثة أنفس فنقول هذه الثلاث على عاقلته وعاقلته تحمل عنه هذه الديات لو مات شخص فدية تحملها العاقلة وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزم عاقلة مخطئ لتحمل الديات وهذا في شكمة من الشريعة لأن المخطئ ليس في المتعنث ولأن العاقل وهم القرابة يرسون فلو أن الشخص لم يكن له قريب وارث فإن العصد ترس جميع المال ولذلك الغن بالغرم والغرم بالغن فهم يغرمون كما يغرمون ويغرمون كما يغرمون ولذلك قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وقد تقبلنا عن هذا في مسائل عديدة بينا فيها لماذا تلزم الشريعة الأقرباء بضمان بعض الأشياء لقراباتهم هنا نلزم العاقلة بدفع دية الخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها على العاقلة وسيأتي إن شاء الله رابط العاقلة وكيف تقصد هذه الدية عليه في النبي المصنف رحمه الله ان هذه الدية على العاقلة نعم وشبه العند والخطأ على عاقلته وإن غصب حرا صغيرا على عاقلته الحقيقة مؤجلة مفروض أن يضاف مؤجلة لأنه مث العند على أنها حالة وسكت عن كونها حالة في الخطأ وشبه العند من أجل أن طالب العظم يبرك أن لو كانت حالة لنص على ذلك لكن لما كان هذا قد يوهم كان الأولى أن يقال مؤجلة فهي على العاقلة مؤجلة ثلاث سنوات وقيل أكثر من ذلك والذي قضى به عمر الخطاب وعليم أبي طالب رضي الله عنهما ولم يخالف في ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدية إذا أذنت فيها العاقلة تقفف على ثلاث سنوات وبناء على ذلك تخالف دية العمد في تكون معا... معا... معا... أن تكون دية الخطأ مؤجلة ودية العمد معجلة وإن غصب حرا صغيرا فنهجته حية أو أصابته صاعقة أو مات بنرب أو, غل... أو غل حرا مخلصا وقيدة فمات بالصائقة أو الحية وجبك الدية قال رحمه الله وإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية وإن غصب رجل حرا صغيرا فنهشته حية تقدم معنا في الغش أن العلماء رحمه الله يقولون يد الغاصب يد وبينا وزه ذلك لأنه باعتدائه على المغصوب يتحمل جميع ما يحصل لهذا المغصوب من ضرر ان حصل هذا الضرر بشعله لا إشكر وإن حصل بآثة السماوية وهذا ذلك فهو دامن لأن يده يد زمان كان المفروض أن يرده إلى صاحبه حتى يصح صاحبه دامنا لهه فمثلا من رصب منك السيارة فإن هذه السيارة مدة لقائها تحت يدك تأخذ منفعتها وتتحمل ضررها لكن إذا أخذها منك أصحت يده يد ضمان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه على اليد ما أخذت حتى تؤديه فجعل يد الغاصب يد ظنان وضينا ذلك ووجهناه وذكرنا له صورا وعنفرا هنا لو غصب حرا صغيرا فنهشته الحية طبعا الصغير لا يستطيع أن يدفع عن نشي ولا يستطيع أن يقاتل ولذلك لا يتحمل مسؤولية نشي ومن هنا لا يكون هناك تحمل من النفس المقتولة للجماية ويصبح الغاصب متحملا لدية هذا المقتول مهشة وخية الموت حصل بمهشة لكن لولا الله ثم كونه داء به إلى هذا الموضع وغصبوا إلى هذا الموضع ما حصل الموت فإذا أخرجه وحمله إلى هذا الموضع فيتحمل التدع وما يترتب على هذا الفعل من وعلى هذه الجناية فيكونه ظامنا لهذه النفس فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو أصابته صاعقة يعني الإتلاف بالعوارض التي لا دخل المكلف فيها والإتلاف بالعوارض التي يكون فيها دخل على جهة السببية بالحياة والعقارب ونحن ذلك كلاهما طبعا إذا نزلت عليه الصاعقة الذي قتل في القاتل هو الصاعقة بالأصل لكن يكون محمله إلى هذا الموضع الذي أصابته في الصاعقة فإنه غاصل ومتحمل لما يترتب على غصبه وبهذا الحمل وقع هذا الضرر الصبي فيتحمل نصولية نعم أو مات بمرض أو مات بمرض أو مات هذا الصديد مرض لأنه بحمله أصلح ضامن له حتى يؤديه فإذا لم يؤدي ولم يرجع فإنه ضامن له سواء مات دعا العلماء يفرق بين موته بالأصلاب الإلهية التي لا دخل فيها المكلف وهي الموت بالشيء القبيعي وبين موته بأسلاب يكون للغصب فيها تأثير ولكن من أهل العلم من لم يفرق والسبب في هذا أنه يجعل مرض المسألة إلى أن يده يد رمان فلا يزال ضامنا حتى يرد المقصود وهذا أصل قرواه العلماء في مسائل الغصب وينغن يكون مطالبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على هذا فقال على اليد ما أخذت حتى تؤديه هو ضامن لله حتى يرده كما أخذه أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصائقة أو الحية أو غل حرا مكلفا هناك لا الصغير لكن هنا مكلف مما وضع الغل في الغلال ومنعه من الحركة أصبح هذا المكلف والكبير في حكم الصغير وحينئذ وحينئذ لو كان لولا الله في هذا الغل لما مات لأنه مقيف ولو استطع الحركة والغل في جسده يمنعه من حركة إذا كان الأمر كذلك فإنه لو نزلك عليه الصائقة فمن الذي جاء به في هذا الموضع ومن الذي حدثه بهذا الموضع ولولا الله في هذا الحبس وهذا المجيء لما حصل الزهوق ومن هنا يتحمل المسؤولية عنه يضمنه ولو قال قائل كبير وأنه نسمع نفسه يقول إنه لم نعقيده وغله أصلح في حكم المشهول العاجز وحينئذ كونه كبيرا كونه مكلفا لا تأثير له لأنه لا يستطيع أن ينقذ نفسه ولا أن يدل الأسواب لنجاة نفسه ليكون ضامن الله وجبت البيئة وجدت الدية على الغاصب وجدت الدية على الغاصب يد ويد ويد ومام لما هذا بالنسبة للنفس وجدت الدية إن نات كما ذكر وإن أترفت هذه العوارض ما فيه بعض الضيتي مثلا أترفت حضن كيده فشلت شلتها أو رجع فشلتها وجد عليها أن يدفع للصدية وهكذا لو عبرت عينه أو فقد إحدى, إحدى أذنيه أو أصابه ضرر في لسانه فأصبح لا يتكلم وجبت عليه الدية دية اللسان وهكذا إذن كما يجد ضمان النفس كاملة يجب ضمان الأعضاء فمذل لو أنه قيده ثم وضعه على حالة انكثرت يده فيها أو وضعه على حالة جرح فيها أصبعه ثم ما سرق سرى هذا الجرح حتى سل يده وحين نعيد نوجب عليه ضمانه بنص ديته كما يجب ضمان النفس كاملة نوجب ضمان الأعضاء والأطراف وما يحصل من هذا الغصب من ضرر معه. بسبب هذا الغصب من ضرر ويجبت الدية ان كان زروقا من النفس كاملة ويجبت أيضا دية الأعضاء على حسب ما تركب على هذه إلا الجنان أحمد الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم النسوبة والأجر فضيلة الشيخ صار شاع في عرف بعض الناس أن الدية مال لا بركة فيه وأن أخذه يناف المرؤة وكذلك أخذ الأرش مما يدفع بعض أهل المجن عليه إلى التنازل عن حقهم ما أعدني لظام لذلك وعدم قامعتهم فما توجيهكم أسابقون بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله والصحبه ومن وعلى إما بعد الدية شرع الله عز وجل ومن قال إن الدية لا بركت فيها بل بعض من يقول من أخذها أذره الله في ناله فهذا قول باطل ومصادم لشرع الله عز وجل وكل حكم وهذه قاعدة كل حكم يحلل حراما أو يحرم حلالا فإنه خلاف شرع الله عز وجل وهو رد على من قاله قال عليه الصلاة والسلام إن الله أحل أشياء فلا تحربوها فهؤلاء كأنهم يريدون أن يحرموا على الناس ما أحل الله لهم ودي حقك إن شئت آخرتها فهذا حسن لأنك لم تظلم أحدا وأخذت حقك شخص مثلا اعتدى على سيارتك فكسرها وجئت وآخذت قدر زنايته وقدر خطأه ما ظلمت هذه سيارتك واقفة فجاء وصدمها وقال أهل الخبرة أنه هو المختل ولازمه ضمان وخطأ كل هذا الخطأ قيمته ثلاثة ألاف ريال السيارة إصلاحها بثلاثة آلاف ريال أي ظلم في هذا وأي جناية في هذا وأي اعتداء فلماذا يحرم مع حل الله عز وجل وهل كل الناس يستطيع كلما جنية عليه جناية أنه يفرخ ما هذا دعو الأنفس ومع الأرواح لكن مقومة هذه الحقوق العامة فإذا كان هذا في الأموال العادية خفيف بالأنفس السبب في هذه الديات في الأنفس أما الإنسان إذا اعتدي على قريبه وأعطي الدية وأخذ سكمة النفس واطمأنت وحصل أنه عوض عن حقه وحينئذ لا تغر صدور المؤمن بعدا على بعض فإذا قطعت يده بالخطأ وأعطي نفس الدية جبر خاطره وجبرت نفسه فإذا نظر إلى يده مقطوعة وتذكر ثوابه عند الله عز وجل واطمأنت نفسه للآخرة فإذا جاءت النصر تحدث عن الدنيا وجد شيئا من الدنيا يسليه ويجبر خاطرة وهذا تشليع الحكيم الخنيج سبحانه وتعالى وحكم الله سبحانه وتعالى الذي لا يعقب في حكمه سبحانه وتعالى ولعلم الله أن فيها شر ما سفت عن ذلك ولا يشرع سبحانه العبادة إلا ما فيه الخير له في دينه ودنياهم ما آخرته فالحمد لله الذي هدان لهذا وما كنا لنا تدي لولا أن هدام الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق فهذا من كلام الجاهلية ودعوى أهل الجاهلية لكن إن تنازلت عن هذه الدية فهذا أحسن وأعظم لأجلك وأفقد لميزانك فإذا تركتها محبة لأخيك في الله ورحمة به وشفقة عليه آجرك الله وأحسن لك الخالف ولكن إذا ترك الواحد خوف الله من أن تأتيه مصيبة يقوم إذا صلح سيارته من جناية واحد تأتيه مصيبة أكبر فهذا ما تركها لله هذا ترك خوف من الضر الأعظم وحينئذ لا ينال الدنيا ولا ينال الآخرة لأنه ما تركها لله عز وجل فهذا من تلبيث الشيطان صلى الله عليه وسلم انظروا كيف يصرف الناس تجتالهم شياطين من إنسوا الدين بالأهواء والآراء التي ما أنزل الله بأنصر يتبعون إلا الظن وماته الأنفس ولقد جاءهم من ربي من فهذا حكم الله الذي لا يعقب فهو سبحانه الذي يقص الحق وهو خير الفاصدين وليس لأحد أن يستطرق على الله في شرعه ولو علم الله أن في هذه الضمانات وديات غرار لما شرعها لأنه قال وما أرسلناك إلا أحمد العالمين, العالمين فكل تشريع جاء به عليه الصلاة والسلام في كتاب الله وفي إليه ذي كتاب الله وصنته عليه الصلاة والسلام فهو الرحمة والخير والبرفة وأنا كل حال ينبغي أن يعلم الناس ذلك وأن يقال هذا حقهم الحسن أن يأخذوا والأحسن أن يتنازلوا عنه فما عندكم ينفد وما عند الله ذاق ومن صبر غفر وأرسم الله له العاقدة ولا شك أن الخلف مضمون من الله عز وجل لمن ترف شيئا لله فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه والله تعالى عنا أفادكم الله فضولة الشيخ هل ينتبق على كربية الأيثام من حيث الأصول والتربية الكاملة ما ينتبق على كربية في الأولاد أفادكم الله أما اليسيم فأمره عظيم جدا يعني الذي يرد اليسيم أعانه الله الأيثام جنة وناخ ومن عالى الأيثام وكفلهم واتق الله فيهم فقد أفلح وأنجح وأصاب خير الدنيا والآخر وكم أشعد الله عقاما كفل الأيتام حتى إن الله شبحانه وتعالى جعل لهم من عاجل البشرى في الحياة أن جعل حياتهم سعيدة وجعل خاتمتهم طيبة حسنة ولقد رأيها ذلك في من كان يعول الأيتام ويحسن إليهم وجدنا من لطف الله به ورحمته وإحسانه به الشئ الكثير فكفالة الأيتام والإحسان إليهم جنة للعدل في الدنيا قبل الآخر وأن عدم رعاية لمشاعرهم والتقصير أثناء تربيتهم هذا خطر عظيم فتربية الأيتام دحظ من زلة دحظ فيه زلل كثير ولذلك من يربي الأيتام ينبغي أن يكون على حذر شديد في التعامل معه إن اليسيم لا يجد من يكفكف دمعه ولا يجد من يجبر فسرة فإذا قفى عليه من يعلمه تذكر أبا كريما أن كان حيا معنى له بهذه المعامل ولو قفى عليه نظر إلى ذلك المعلم مع ولده فقل أن يؤذي أحد يتيما لتكون عنده أولاد إلا راقبه اليتيم في أولاده فما إن يراه محصنا لولده إلا غرور قفعينه وجمعته لأنه لا يعقل أن المعلم يريد من الصفحة كان المعلم ظالما أو آثما أو جائرا وكان الكاظر شديدا خاصة إذا كان اليتين يعيش في بيت وأخذ عمه وأخذ العمه تحت كفالته أو خاله أو نحن ذلك من أقربائه فإذا أوذي أي أذية ونو كانت لسبب ورأى إحسان ذلك المؤذي إلى ولده تفطر قلبه بالحزن الذي لا يعلم قدره إلا الله ولذلك قال الله عز وجل وأن اليتيم فلا تقر فأن اليتيم فلا تقر فقهر اليتيم أمره عظيم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وقرأنا بينا السباب هل التي تريهت صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على علو جرجة عند الله في الآخر لكن كفالة طيبة كاملة كفالة رحمة لا كفالة عذاب وكفالة إحسان لا كفالة إساءة وكفالة ود ورحمة وذر وإدخال سروح لا كفالة وحشة وضيق وعسر وتوكيد وتنريف العيش فعلى كل من يعامل الأيتام عموما حتى لو دخلت فصلك فانتبه من اليتي فإنه أشوج ما يكون لا إحسانك وبرك وعقشك واجعل له ميزة ليست من باب الظلم هذا من إنزال كل إنسان منزلته ممكن تفضل على غيره لكن له شأن خاص إن للأب إذا آلمه مدرسه رجع إلى أبيه فواصاه وأحسن إليه وأوصاه ما حصلت من إنسائك ما حصل له من إساءه ولكن من يثير يرجع إلى بيته بلا أب وقد لا يجد أما وقد يرحم أمه فيما يراها في همها وغمها فيصعب عليها أن يدخل عليها هما إلى همها أو غما إلى غمها فلذلك من الرحمة ومن هدي الإسلام وسنن الإسلام النظر إلى هؤلاء والإحسان إليهم وأن يحاول كل معلم يحب الكتاب والسنة ويلتزم بالشريع التزاما صادقا أن يدعى لهؤلاء في قلبه وفي معاملته وفي إحسانه وبره او فرحا ومصير والله لا يضيع أجره من أحسن عملا وما أعظم جذر القلوب المنكسرة عند الله ثوابا وما احسن ما يكون لأهلها عاقبة ومآبة ومن أراد أن يجرب حسن العاقبة في الإحسان إلى القلوب المنكسرة والنفوس الضعيفة فليجرب ذلك قال صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرمنة فالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر فجعل في هذه المنزلة العظيمة لأن الأرمنة ما عندها أحد عوله وهي تحتاج إلى من يقوم عليها فإذا نظر إلى أرمنة من أرامل المسلمين فأنست وأصبحت وهو يسعى عليها يقضي حوائجها وينفس بإذن الله قرباتها ويدخل السرور عليها جعل الله ما كان منه من الحسنات ما يعدلوا بصيام النهار ولا بقيام الليل وهذا يدل على عظم الأجل عند الله في جمع القلوب المنكسرة وهل تنصرون إلا بضعفائكم فيحرص طلاب الأخيار على النظر في تربية الأيتام وإذا كان عندك حرقة التحقيق يتيما تكرمه وتجل وتعامل معاملة خاصة وتنظر إليه نظرة خاصة وتؤويه إلى حنالك وإلى درّك وإلى إحسانك فإنك إن فعلت ذلك فحمت أموات المسلمين وخلفتهم في دريتهم بخير وما جزاء الإحسان إلا الإحسان والله لا يضيع أدر من أحسن عمل أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن وإياكم ذلك الرجل وأن يفتح على أيدينا وإيديكم أبواب الخير وخلاصة أن اليسين ينضغي على من يؤدبه ويعلمه أن يكون على حذر شديد وأن يعامله معاملة خاصة لأنه أضعف من غيره وقد قال صلى الله عليه وسلم الضعيف وأمير الركب فينبغي مراقبة ذلك ومراقبة مشاعره ونسأل الله العليم أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يتوب علينا ويتجاوز علينا والله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ قد السائل إذا دخلت المسجد فهل أبدأ بالسلام على المسجد أو بتحية المسجد أسابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله على آله والصحبه وعن الله أما بعد فالسنة أن يبدأ المسلم بتحية المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليرك ركعتين وثبت في الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أبي هريرة أنه كان جالسا مع أصحابه فدخل رجل وهو المسيء صلاته فصلّى ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عليه السلام عليكم السلام ارجع فصلّي فإنك لم تصلي فكون الرجل يبدأ بالتحية ثم جاء وسلم عنه بالسلم دل على أن السنة يبدأ المسلم بالتحية قبل السماء وقال بعض العلماء أن هذه السنة ولذلك قالوا من زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أولاً بصلاة التحية ثم يسلم عنه بالسلام well are لعظيم حقه صلى الله عليه عليه فيبدأ مع ذلك التحية قبل السمان مع عظيم حقه فإذا كان هذا مع رسول الأمة عليه الصلاة والسلام فماذا لك بغيره فالسنة أن يبدأ أولاً بحية المحجد لكن لو سلم له وجه وكان بعض النشاء الله عليه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي وسلم رد عليه السلام فإن قال له ارجع تصلي فإنك من تصلي فمعناه أنه وقع سلامه قبل الصلاة ولكن هناك فرق لأنه رب عليه الصلاة والسلام ورب السلام واجب والمسلم سلم لشبهة الإثنان والمراد حكاية صورة الحال فكونه يبدأ بالتحية قبل السلام علي بمعلى أن من كانوا يفعلون ذلك وأنه هو السنة المستقرة أن يبدأ بالتحية قبل السلام وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس والله تعالى أشادكم الله فضلة ما حكم الوضوء من المياه الموضوعة للشرب في النسج الحرام وغيره والنساجد أثابت الله المياه الموضوعة للشرب موقوفة للشرب لا يجوز صرفها في غير ذلك هذه أوقاف مسبلة في النسج الحرام وغيره ولكن إذا حصل عند الإنسان اضطرار بشباق عليه وقت الصلاة وكان هناك يعني سبب وموجب صعوبة خروجه لمرض او ضعف وتودع بها هذا مغتفر إن كان شيئا يسيرا لا يضر بالشاربين وإلا في الأصل أنها أنها موقوفا مسبلة للشرب ولذلك كان العباس رضي الله عنه يقول في زنزم إني لا أحله لمغتسل وهو لشارب تهلم وذل والله تعالى أسابقكم الله صديدة الشيف يقول السائب رجل من نصر للعصر ودخل المسجداء ووجدهم يصلون المغرب فهل يصلي معهم بنية العصر ويزيد ركعة بعد التسليم أثابت الله يشترط في صحة الصلاة آه صلاة, آه صلاة, آه صلاة وراء أخرى أن تتحد صورة الصلاتين فلا تصح المغرب وراء العشاء ولا العصر وراء المغرب لأن المغرب ثلاث والعصر أربع وحين� redef伐 للجلوس بين الثالثة والرابعة وليس في شرع الله، يجلس بالثالثة ورابعة لأن الله أكبر أن يصلي أربعة لا جلوس بين الثالثة والرابعة فيها وإنما يجلس بين الثالثين علىURE الصورة المعروفة في الصلاة المغرب الصلاة العصر وعلى هذا لا يجوز أن يصلي المغرب وراء العشاء ولا يصلي العصر وراء المغرب ولا دخل المسجد وقيمت الصلاة وتذكر أنه لن يصلي العصر يدخل وراءهم بنية النافلة ثم ينقذ المغرب بركعة ثم يصلي العصر قضاءا ثم يصلي المغرب بعد ذلك فيتعذر عليه فعل العصر لعدم اتفاق صورة الصلاةين ثم يتعذر عليه أن يصلي المغرب لأنه لا تصح المغرب حتى يصلي العصر وحينئذن يصليها نافلة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر المسجد أن يصلي معه نافلة ثم يعيد بعد ذلك فيصلي العصر ثم يصلي المغرب بعدها والله تعالى أثاثة الله فضلة الشيخ يقول السائر في الدعاء ماذا أقول حتى يستجعب لي أثاثة الله ماذا تقول آه. فتحت أبوه رحمة الله عز وجل تسأل ما تشاء فأنت أمان ملك الملوك الذي لا تنفذ الخسائن ويده سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفقه قولوا صلى الله عليه وسلم أن ترى إلى ما أنت قبض وأن خلق السماوات فهو سبحانه الكريم الجواب الذي يشب من سأله ويرضى عن من سأله فمن سأل الله فقد وحده ولذلك الدعاء هو العبادة لأنك لا تسأل الله إلا أنت تعتقد أنه هو المسؤول ولا ترجو الله إلا وانت تعتقد أنه هو المرجوث سبحانه وتعالى أما كيف تستجاب الدعوة إذا حصلت آداب الدعاء أولها وعظمها تحيد الله قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين فمن دعى الله مخلصا موقنا فتح الله له أبواب السماوات واستجيب له ما قال من دعوات وحقق له ما رجى في تلك الكلمات الطيبات المباركات أولها وعظمها أن يدعو العبد بقلب موقن موحد مفصل لله عز وجل الله أكبر إذا وقف العبد بين يدي الله فأحس أنه لا أكرم من الله سبحانه وتعالى وأنه لو سأل الله عز وجل ذلك الأمر الذي يراه عسيرا أنه أيسر ما يكون عند الله جل وعلا إن الله تعالى لما آآ آآ أراد آآ إذا أراد أن يفتح أبواب رحمته لا يستطيع أحد أن يغلقها وإذا أنسك رحمته لا يستطيع أحد أن يرسله فإذا أحس العبد وأيقن بربه سبحانه وتعالى وعرف من الذي يسأل وعرف أن الذي يسأله أرحم به من نفسه التي بين جنبه وأن الذي يرجوه أعظم ذرا وأعظم إحسانا من كل شيء وأنه منتهى في الكرم والزوت وأنه منتهى في الإحسان واللطف والرحمة عندها تنساف نفسه وكأنه يدلل بين يدي الله جل و جل يعرف من الرب الذي يسأل فلا يحس أن هناك مسألة غير الله عز وجل ولا يحس أن الله عز وجل يمتنع عليه شيء فإذا احس بهذا الإحساس دعا وهو موقن بالإجابه الرجل مشلول لا يتحرك فيه شيء ومع ذلك راقمه من رحمه الله عز وجل وتجده يطلب الأمور فتستعفي عليه وتغلق في وجه أبوابها كلما قلب أمرا استرا عليه فأشفح يسيره عسيره وسهله حزنا حتى تضيق عليه الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه التي بين جنبيه ومع ذلك لا يقنط من رب ولا يأش من رحمته فيبسط وجهه للحي القيوم الذي لا تأخذه صنة ولا نوم فيجعوه ويقول يا رب من قلب يعلم ما معنا قوله يا رب أنه الذي رباه بالنعم وأنه الذي دفع عنه البلايا والمطن وأنه الذي يحفظه وأنه الذي يكلعه وأنه الذي يرحمه وأنه الذي يرسن إليه فإذا دعا بهذا الشعور فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه ثانيا أثناء الله بما هو أهله فإنه إذا استفتح الدعاء بتوفيد الله فلم تغلق أبواب السماوات دون اسم الله جل جلاله فإذا استفتح بتعظيم الله وتمجيد الله وتوفيد الله فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل ما هو يقول اللهم إني أسعدك بأني أشهد أن أنك انت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد قال والذي نصي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب فهذا السناء على الله بما هو أهله يعين العبد ويحقق للعبد رجاءه الأمر الثالث إذا دعا أن يكون مضموم دعائه غير مشتمل على قطعة رحمه ولا على اسم ولا يدعو على نسلمين وإنما تكون الدعوة طيبة يدعو العبد لصلاح ديني ثم صلاح دنياه ثم يسأل الله عز وجل حسن الخاتمة ثم يسأل الله عز وجل هي المسائل تبدأ أول ما تبدأ إذا تريد أن تركبها بدينك لأنه رأس مالك في هذه الحياة وفي الدين تسأل الله عز وجل مسألتين في الرجاء أولهما أن يعينك على أداء سرائده والثانية أن يعينك على بلوغ القمال في الطاعات والخيرات والباقيات والصالحات ثم ضد ذلك أن يعينك على ترك المحرمات وأن يجعلك في الورع والزهد أن تدعى ما لا شبهة فيه خشية الوقوع في ما فيه شبه فإذا وفقت هذا أسنت في دينك ثم تسأل الله عز وجل بعد ذلك أن يرزقك الزيادة من الخير والثبات عن شق حتى تلقاه ثم تسأله فسن الخاسنة ثم تسأله بعد ذلك أن يجعل قبرة روضة من رياض الجنة ثم تسأله من, من عذاب القبر من جنة القبر ومن أهوال القبر وتتصور كأنك وحيد فريد في قبرك ثم تنتقل بعد ذلك إلى مشاهد الآخر ثم تسأل الله عز وجل أن يرحم في موقف العرض عليه دل مقامك بين يديه وتسأل الله جل وعلا أن يمنى كتابك وأن يسر حسابك وأن يعيدك من الصراط وجلته وأن يعيدك من بطشته ونقبته وأن يجعل حسابك يسيرا ثم تسأل الله أن تدخل الجنة دون عناء ودون هم ودون غم ثم إذا دخلت الجنة سألت الله أن يرفع درجاتك فيها فإذا انتهيت من هذه المسائل التفك إلى أقرب الناس إليك من والديك ثم أولادك وضريتك ثم إخوانك وقرابتك ثم أهل ودك الذين أحبوك في الله من العلمائك الذين كانوا سبب في هدايتك من أمواتهم تسأل الله من هو لهم قبورهم ومن السحنهم فيها فتدعو لأموات المسيح علماء المسلمين أخياءهم وأمواتهم ثم حتى تعم دعوة افتني عن المسلمين فتعيش مع المسلمين في همومهم وغمومهم وأشدانهم فتدعو الله للمكروبين والمسمين أن يفرج الله كربهم. فتحس بأحاسيس المسمين في مشارق الأرض ومغاربها فلا تسمع بنكدة إلا بصد تكفتك إلى الله سائلا إياه أن يفرج عن المكروبين والمنكبين وبهذا تكون رحمة بعباد الله فيما تجر على أعداء الله عز وجل وأعدائك الذين هم الشياطين الإنس والجن الذين يحولون بين وبين ربك وتسأل الله عز وجل أن يحول بينك وبينهم وأن يكفيك شروعهم وتسأل الله عز وجل إن إنك ذلك وتدعو الله عز وجل ونسأل الله العظيم رب العرص عظيم في هذا المقام أن يصلح لنا أمور الدنيا والآخر أن يثبتنا عن الحق حتى نلقاه ونسألوا أن, أن لنا ولكم الستام وأن يدخلنا وإياكم دار السلام دون حساب ولا عذاب ولا سك خصومة ولا عتال ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يفرج عن كل مهموم منكوب مكروب وأن يفرج عن إصاننا في أثانستان من أراملهم وضعفائهم أسأل الله العظيم أن يجبر كسرهم ونسأل الله العظيم أن يخم ضعفهم اللهم منهم صفات تحملهم وإنهم عراث فكسهم منهم جياء فاطعمهم اللهم اخل ضعفهم واجمع شمهم يا أحي اللهم اجعل من كل هم من ثرجع ومن كل يضيق مخرجع ومن كل بلاء عافي يشعلك بأسمائك الحسنة وصفاتك العلا ان تهرج حاى المسلمين والمسلمات في النساريق الأرض المغاردها يا رب العالمين اللهم اجعل لهم من كل هم من ثرجع ومن كل يضيق مخرجع ومن كل بلاء عافية يا حي يا قيوب وآخر جعوانا نحمد لله رب العالمين رب العالمين